وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا, ربنا فيقولوا ربنا أحسرت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فيقولوا ربنا لونا أحسرت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين